يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. رحمك الله تعالى. بس الله يعرف عن. ماذا نتمنى أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ لا علاقة لنا بمسائل الخلق عند الحق. لا لنا ولهذا نحن نحب الخير لكل من نات على التوفيق ونتمنى أن يكون كذلك. اللهم حق رحله في الجنة منذ ما الخوارج وصفهم رسول الله بصفات تتعلق بالعبادة، فلا يحقر أحدكم يخاطب الصحابة لا نحن، لا يخاطبنا نحن، وإنما يخاطب الصحابة لا يخاطبنا. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع الشيخ الشعراوي غفر الله له يا أبي حنيف والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله <تصفيق> ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم